وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجوا أهاذ الذي أَهَابَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ إِذَا تَكُمُّ وَهُمْ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ إِنْ إِنْسَانٌ مِنَ عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون يعلم الذين كفروا حين لا بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ To zi a vi soli me ko kan fa a قل من يكلأكم بالليل والنهار من no بل من دعنا